وان الله سميع عليم ذلك العقاب الشديد بسبب ان الله اذا انعم على قوم نعمه من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا انفسهم من حالها الطيب من الايمان والاستقامه وشكر النعم الى حال سيئه من الكفر بالله ومعصيته وكفران كفران يعم و ان الله سميع لاقوال عباده عليم بافعالهم لا يخفى عليه منها شيء اذا ايها الاخوه هذه الايه فيها بيان حالي ان حينما اهمل نعمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به بل حاربوه وقتل الله تعالى شوكتهم والمؤمن حينما يقرأ هذه الايات اخذ العبره ويحذر من مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر الانسان ان يضع النعم في غير محلها ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم بعد الإنسان أن يحفظ النعم وأن يطلب استزادة الطاعات بها وايضا المؤمن يرجع إلى سورة الرعد ليعلم أنه إذا غير إلى السيء فإنه يحاسب عاجلا أم آجلا وختمت الآية الكريمة وأن الله سميع عليم فينبغي على الإنسان أن يكثر الضراعة واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحذر مغبة الذنوب وفي هذه الآية ايها الاخوه دليل على أن الله تعالى قد يسلب النعم بفعل المعصية عقوبة لفاعليها، وهو سبحانه لا يغير ما بهم حتى يحدث احداثا يعاقبهم الله عليها فيغير ما بهم ويكون الإحداث سببا للتغيير كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله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 ولو جاءتهم كل آية لإصرارهم على الكفر فقد تعطلت فيهم مسائل الهداية من عقل وسمع وبصر ايضا في الآية ايها الاخوه تذكير بالنعم التي لم يضعها الإنسان في محلها ولذلك كل حركة تتحركها على الأرض عليك أن تحتسبها عند الله تعالى وبعض الناس كثير من السيسكرون في إذا مشى سريعا ربما يؤذي جيرانه الذين تحته فكلما احتسب الإنسان بهدوئه كتب الله له الأجر باحتسابه وبعمله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الذين عقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريض ثم ينقضون ما عاهدتهم عهد عليه في كل مرة وهم لا يخافون الله فلا يفون بعهودهم ولا يلتزمون بالمواثيق المأخودة عليهم وهذه صفة المنافق حينما ينقض الإنسان الميثاق. فينبغي على الإنسان أن يكون صادقا في مواثيقه وأن يكون صادقا مع نفسه مع الآخرين وتأمل هنا ربنا جل جلاله قال عن اليهود الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فقال ينقضون بفعل الاستقبال مع أنهم كانوا قد نقضوه قبل نزول الآية لماذا جاء الفعل المضارع الذي في الاستمرار لافاده استمرارهم على ذلك وأنه لم يكن هف ورجعوا عنها وندموا عليها بل إنهم ينقضونه في كل مرة وان والانسان يحذر اولئك الذين يقعون في هذا ويحذر الانسان ان يتشبه بهم فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون اي فإن قابلت ايها الرسول هؤلاء الناقضين لعهودهم في الحرب فنكل بهم اشد تنكيل حتى يسمع بذلك غيرهم لعلهم يعتبرون بحالهم فيهابون قتالك ومظاهره اعدائك قال واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين وإن ثبت الرسول من قوم عاهدتهم غشا ونقضا للعهد بأمارة تظهر لك فأعلمهم بضرح عهدهم حتى يستو معك في العلم بذلك ولا تباغتهم قبل إعلامهم فان مباغتتهم قبل اعلامهم من الخيانة والله لا يحب الخائنين بل يمقتهم فاحذر أنت من الخيانة وهذا يتعلم الإنسان فيه العدل حتى مع المخالفين وأن الإنسان يكون شجاعا لا أنه يضمر شيء وأنه يقول شيء آخر فحتى الذي ينقض العهد إذا رأيت هاته خلص لا تفعل الأمر مباغة تلب عليك أن تعلمه بأن تعلمه بأنك قد يعني تركت معاهدته عليه. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون أي ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله وافلتوا منه إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه بل هو مدركهم ولاحق بهم فهذا الخلق خلق الله والأمر أمر الله ولا يحصل شيء في ملكوت الله تعالى إلا بأمن فربنا جل جلاله محيط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 فَلِلَّهِ وحده هو الذي يعلمهم ويعلم ما فِي في وَمَا وما تنفق من مال قل أو كثر يخلفه الله في الدنيا ويعطيكم ثوابه كاملا غير منقوص في الآخرة فبادروا إلى الإنفاق في سبيله فلثاني الأخوة يتدبخ هذه الآية وأعد لهم ما من قوة ومن رباط الخير حيث عطف رباط الخيل على من قوة والعطف يقتضي المغايرة ونكر قوة ليدل على أنها شاملة لجميع أنواع القوة غير الخيل وأعظم القوة هي قوة الايمان ثم قال تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم أي وإن مالوا إلى الصلح وترك قتالك فمل أيها الرسول إليهم وعاهدهم وعاهدهم واعتمد على الله وثق به فلن يخذرك إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم من فوائد الآيات أولا من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازتجار من لم يعمل بالمعاصي كما أنها زجر لمن عملها أن لا يعاودها من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاهدين إلا ان وجدت منهم الخيانة المحققة يجب على المسلمين الاستعداد بكل ما يحقق إرهاب العدو من اصناف الأسلحة والرأي والسياسة جوال السلم مع العدو إذا كان فيه مصلح للمسلمين طبعا هنا في الكتاب لم يحدد السلم يحدد لكن شريطة أن لا يزيد على عشر سنوات لأن أكثر شيء عاهد به النبي صلى الله عليه وسلم الكفار عشر سنوات فلا يزاد على شيء هو آخر حد فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق